وشيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة ذمرا في في في في <تصفيق> وشيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. سلام عليكم النَّارِ كَوَرَسُمِ فَلْقُلُوبُ وشيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة دمر حتى إذا داؤوها وفتحت إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَانْفَتَحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خزنة فَشِقَّ الَّذِينَ تَقَوَّرًا تَهُمّ إِلَى جَنَّتِ زُمُرُرٍ حَتَّى أبوابها وقال لهم خزلتها <تصفيق> A uh -oh. وقال الحمد لله أقول الحمد لله الذي صدقنا من حول الأرض يسبحون بحمد ربي يسبحون بحمد ربي